الكامل. بعد ان ذكر الله سبحانه امر القصاص وامر بعض الحدود كحد الخرابة. وبين ان كل من يتجاوز الحد فيخرج بفسادس الأرض، وبمحاربة الله ورسوله في مجتمع إسلامي، لا بد أن يلقى جزاء، ويلقى أشد العقوبة من الحقل والقلب تقطيع الأيدي والارض من ناس التي في الأرض، وقل ذلك. خزي الحياة الدنيا وله بعد ذلك عذاب عظيم في الآخرة هذا الذي يحارب الله ورسوله ويفأت الأرض فصابب في مجتمع إسلامي <تصفيق> لأن المجتمع الإسلامي والذي الذي يحافظ على المنهج الذي جاء من عند الله أما علماء السوء علماء السلطة فإنهم يسمون كل خروج على الحاكم الكافر محاربة لله ورسوله وسعلا في الأرض بالفساد ويتلون هذه الآية ويطالبون بتصديق حد الحرابة على الذين يقولون الحق فيرفعون صوتهم به ويخرجون على هذا النظام الطاغي الظالم فهل هذا يثبت عليه حد الحرابة الذي يخرج على حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ويصدق غير سرع الله لا يكون الخروج عليه محاربة لله ورسوله بل تعلاء للحق وموافقة لمنهج الله ورسوله فتحدثت الآيات عن أن الأمر أمر فقوى وعمل كالح لا أمر طوانين وتشريعات فلابد من تقوى الله فطلب الوسيلة عنده بالعمل الصالح فبطلب الحوائد منه فبالجهاد في كبيله فهو الذي يحقق الفلاح جهاد الكفار وانزالوا أقصى العقوبات بهم هؤلاء الذين جخذوا وحبانية الله عز وجل وأنكروا رسالة الرسل وأنكروا اليوم الآخر وما فيه من هول وشدة هؤلاء الكفر الذين آدوا المسلمين وأخذوا أموالهم وانتهكوا أعراضهم وشفقوا دماءهم أيكون عقابهم أن تقوم مظاهرات تطالب بإنصاف المسلمين منهم أن تقوم مظاهرات تهكف وضئس ما هتفت تهتف لأن يرفع الحظر حذر السلاح عنهم ويكفي هذا ويطمئن المسلم إلى أنه أدى ما عليه ففعل كل ما يطلب منه يرجع إلى بيته وهو معتدف لأنه أدى ما عليه نحو المسلمين ووفع صوته بهتاك او انتك بلافتة يرجع وهو مطمئن لانه ادى الفريضة وهكذا يزين الشيطان ويوسوس وهكذا يغرقنا الشيطان في اتجاهات معيدة قلنا البعد عن منهج الاسلام واذا هو المطلوب من المسلمين يقول الله تعالى اتقوا الله ارتقوا اليه الوسيلة اجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون واذا هو الذي يحقق الفلاح فلاح الدنيا وفلاح الاخرة انت جاهدوا الاعداء في سبيل الله في اعلاء سلمته. لا لإعلاء لافتات ولا لإعلاء الأصوات <تصفيق> لهتات ناقمة في له فيضحق الأعداء يضحكون ويستهترون ويستهزئون <تصفيق> وهكذا تكون المصيبة مصيبتين فالمصائب متتالية ان الاعداء يفخرون ويستهدئون لاننا ذهبنا لنستغيث بهم ونطلب منهم ان يحل مشاكلنا وان يمنع اعداء المسلمين عن المسلمين واعداء المسلمين هم الصر الصليبيون خلت لهم دينا ومنهجا واستجاه <تصفيق> وكيف تذهب للأعداء لتطلب أن يقف إخوانه إخوان هؤلاء الأعداء عن المسلمين فمصيبة أخرى ونحن نبتعد عن المنهج الذي رسمه الله عز وجل في النين من أعدائنا للمنهج ليس إلا الجهاد في سبيل الله الذي يحقق الصلاح وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فمن أين هذه المناهج وكيف أتوا بها أتى بها القاعدون أتى بها الكتابة أتى بها المثبتون أتى بها الذين لا هم لهم إلا أن يرفعوا لافتات ويتكلموا بهتافات ويمدون إلى بيوتهم زاعمين أنهم فعلوا ما يطلب منهم وأدوا ما عليهم فارقوا الجهاد في سبيل الله مصدر السلاح وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وتصننوا في أمور بعيدة عن الإسلام فقالوا هذا جهاد جهاد باللسان وهذا جهاد باللافتات وهذا جهاد بالفن وهذا جهاد بالرقف وبالقبل وبالذمر عاد جهاد بأغام تقال وكلمات تذكر هنا وهناك ولاعبوا بالجهاد وأعطوا الجهاد كلمات مختلفة وبعدوا كل البعد عن الجهاد في سبيل الله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقد ذكر الامريكان انهم لا يفعلون شيئا الا مع الحلفاء قالوا ذلك قبل ان يتجه بعض المسلمين لهذه المظاهرة وكأنهم يقولون لهم مهما قلتم ومهما هتفتم فان ذلك لا يكون الا مع الحلفاء والحلفاء هم اوروبا واوروبا هي التي تمنع من إقامة دولة اسلامية تقارتها ولن يفعل الحلفاء شيئا اللهم الا ان يمد الصرب بالمال والدواء والسلاح هكذا يفعل الحلفاء وما دامت امريكا مع الحلفاء فانها لا تخرج على هذا الاطار <تصفيق> فأين هذا الضياع من دعان الله إليه من رفع راية الجهاد لأعدائنا أعداء يهتكون الأعراض ويهتكون الدماء و يكثرون ويجعلونهم يعبدون الطليب بدلا من عبادة الله وحده أين هذا الضياع الذي ندعو إليه مما دعانا اليه القرآن الله تعالى يبين ان هؤلاء الكفرة لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب الاليم ما تقبل منهم وفي اول هذا الربع لم يتقبل القربان من الذي انحرف <تصفيق> عن منهج الله فَتُقْبَلُ مِنْ احَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانَ لَهُمُ في الْأَرْضُ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ كُلُّهَا فِي أَرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ يُقَدِّمُونَهُ لِيَسْتَدُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَنْذُ إِلَى هذه الصورة انهم يحاولون الخروج من جهنم ثم يمنعون ثم يحاولون ثم يمنعون ثم يحاولون الافلاة من العذاب ثم تغلق الابواب دونهم انت ترى هذه الصورة وترى عملية محاولة الافلاة من جهنم لكن الابواب تغلق وان يردون على اعقابهم في لار جهنم كلما ارادوا ان يخرجوا <تصفيق> كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها ولهم عذاب مقيم بعد العذاب الاليم عذاب مقيم عذاب دائم مستمر ومحاولة الخروج من جهنم ستكرر واغلاق الابواب ومنعهم منعا قويا من ان يخرجوا من جهنم وهكذا تتكرر هذه الصورة وعما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وفي صورة الحج الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصبوا من فوق رؤوسهم الحميل يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق فواجبنا ان نلعب بالدين وان نتفنن في مناهج بعيدة كل البعد عما رسمه الاسلام وان نعود الى الجهاد في سبيل الله هذا وبالله التوفيق والسارق والسارقة فقطئوا ايديهما جزاء بما كسب فسالم من الله الله عزيز حكيم هذا هو الحد الثاني الذي تذكره صورة المائدة بعد حد الحرابة. محد السرقة انما يطبق عندما يوفر المجتمع لأفراده غيشة طيبة ويوفر لهم فرصا للعمل يعملون فيها وحينما تكون النظام الاسلامي قائما فان هذا النظام يكفل للناس حق الكسب الطيب والمعيشة الراضية التي يكسب الناس فيها من الحلال وعلى ذلك الذي يسرق إنما يسرق لا ليأكل ولا ليقتتي إنما يسرق لجذب من ثرائه ويجمع مالا هو غير محتاج إليه. النظام الاسلامي انما يقيم حد السرقة يوم ان يوجد فرص العمل الحلال ويجعل الناس يأكلون من كسب طيب عند ذلك يقيم حد السرقة على السارق لان السارق عند اذن انما يسرق للثراء. ولجمع المال فيسلخ ليأكل ولا لينال ضروريات الحياة فاذا ما تسل المجتمع الاسلامي له فرصة العمل وعاش عيشة كريمة فانه عند سرقته يكون قد تجاوز الحد وقد خرج عن حد الادب فلابد ان يلال عقوبته فاذا ما جاء الانسان وترق هل يقام عليه الحد كلا ان اي شبهة اي شبهة تطرق على امر السرقة فانه لا يقام عليه الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ادرأوا الحدود بالشبهات يعني ادفعوا الحد عن صاحبه حينما توجد اي شبهة حينما يوجد اي نقص في كفايته في امره فلابد ان يدفع عنه الحد فلذلك نبي سيدنا عمر رضي الله عنه لم يحد حد السرقة في عام الرمادة عندما كانت هناك مجاعة فاصحاب الاقلام الكاذبة يقولون ان عمر عطل حد السرقة وهذا كذب مفتراء لا يمكن سيدنا عمر ولا لغيره من الصحابة ولا من الخلق جميعا ان يعطل حدا من حدود الله انما الذي حدث ان الحد صرأت عليه شبهة شبهة ان هناك جوع في مجاعة هي التي جعلت امير المؤمنين عمر يدرأ الحد بهذه الشبهة فما دام الناس في مجاعة وفرق انسان يقول في ثرقته شبهة فلا يحد لكن لا يقال ان عمر قد عطل حد الثرقة لان الحدود لا يمكن لمسلم ان يعطلها ابدا وجد شبهة فلم ينفس الحد لذلك وحينما جاء غلمان ففرقوا ناقة من سيدهم كانت يقيم عليهم الحد ثم ظهر له ان سيدهم يجوعهم وانهم انما فعلوا ذلك ففرقوا الناقة ليبيعوها وليأكلوا منها عند ذلك رفع عنهم الحد وعاقب بالتعذير ابراء الحدود بالشبهات اي شبهة تطرأ على الحد فانه لا ينفذ ولما ارادوا ان يعرفوا السرقة ما هي السرقة قالوا اخذ مال اخذ مال الغير من حرزه خفية فأخذ المال ظاهرا لا يقال له سلقة يقال له غصب نهب سلب اي شيء لكن اخذ مالا ظاهرا علانية لا يقال انه سرق كذلك لو اخذ المال من غير حرزه يعني حرزه يعني كأنه موضوع في خزانة موضوع في خجرة. ومغلق عليها. هذا الحرم يعني موضوع موضوع يحافظ موضوع يحافظ فيه عليه. فلو ثرقة من غير الحرم، فانه لا يقول ثرقة. يعاقب اقل من ذلك بما يسمى التعذير، لكن لا يقال له ثرقة. فالشريف حينما يأخذ او يسرق من شريكه هل يقال الحق عليه حد لا لانه ليس من حرزه كذلك اذا ما احد شيئا من مال المسلمين من من المسجد مثلا يأخذ كتبا او يأخذ لمبات كهرباء او يأخذ الميكروفون هل يحد حد السرقة كلا لماذا لان هذا المسلم له نصيب في هذا المال له هذا المال لينفعه وله نصيب فيه فلا يحد حد السرقة فيخرج الناس الان ويقولون ان الشيخ يساعد او يشجع على فرقة المسجد وهذا ليس صحيحا انما نبين إن اخذ المال اخذ اي شيء من مال المسلمين اذا فعله مسلم لا يحد حد السرقة فهذا يعذر بحبث بنحية بضرب، ببرد ذلك لكن في, في هذا المال شبهة لا انه من ضمن المسلمين فلا يحد حد السرقة يبقى السرق لابد ان يكون اخذ مال خفية من حرزه يعني من خزانته من صندوقه فلو اخذ مالا من غير هذا المكان فانه لا يعتبر سرقا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا مكالا من الله فتقطع يوضه اليمنى فإن سرق فرجله اليسرى فإن سرق فرجله اليمنى فإن سرق فيده اليسرى وهكذا ان سرق بقى قيل ان هو يقتل صبرا فنحو ذلك طبعا انت عارفين العلمانيين والشيوعيين واصحاب الاقلام الضالة والمأجورة يهاجمون حد السرقة وحد الحرامة ويهاجمون اشياء مثل هذا فيقولون ان فيها قسوة وفيها خروج عن الانسانية بهذه الاساليد البراقة يحاولون ان ينالوا من هذا الحد طبعا السارق الذي لم يرحم من سرق واخذ منه المال <تصفيق> الذي كتبه لم يرحم السارق فكيف يرحم هو ثم ان هذه اليد التي امتدت لتخل بنظام المجتمع لم يعد لها حق ان تبقى فلا بد ان تبتر وان تقطع وكالا من الله الله عزيز حكيم هذا وبالله التوفيق والسارق والسارقة تقطعوا ايديهما جزاءا بما كتب لكالا من الله الله عزيز حكيم قلنا إن السرقة في تعريفها الشرعي وأخذ المال خفية من حرز مثله يعني اخذ المال لا بد أن يكون خفيا فإن كان أخذ المال علانية لا يقال له سرقة. قال له اي شيء اخر غصب او نهب او سلب لكن ليقال له ترقة لابد ان يكون خفية وان يكون من حرز مثله بنعنى ان يكون هذا المال مصولا محفوظا في مكانه فمثلا الحبوب اين توضع وضع في المخازن ففرقة الحبوب من مخازنها فرقة اين يوضع المال في صندوق او في خزمة او نحو ذلك فاخذ المال من الصندوق او الخزمة فرقة فان اخذ المال على الطربيضة او اخذ المال من غير مكانه المحفوظ فيه فلا يقال له سرقة واخذ المال الحبوب من القرن او المكان الذي يدرس فيه الحبوب لا يقال له سرقة وهكذا السرقة ما بد ان تكون من مكانه المحرز ولذلك يقول هو هذه الاحراز هذه الاشياء وضعت في حرزها. فلابد ان يأخذ المال من مكانه الذي يحفظ فيه ليقال له سرقة. وليقام عليه الحد. فقلنا انه لا بد ان ابتعد الشبهات حتى يقام الحد. فوجد له في هذا المال شبهه لا تقام لا يقام عليه الحد فمن كان جائعا او محتاج لا يقام عليه الحد ومن كان له شبهة ملك كأن كان في مسجد فلا لا يقام عليه الحد وانما يعذب الظاهر واحد سمع سمع الكلام ده فسرق السجادة فاننا لا نجد المصلية ذا بنفس هذا ويقول مادام ما يقامش عليه الحد ولا يقال له سرقه يبقى نأخذ اي شيء لا ما هكذا نريد ان نقول انما نقول لكي يقام عليه الحد ولكي تتم تتم الشروط التي من اجلها يقام الحد فلا بد لا يكون له فيه شبه ملكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادراء الحدود بالشبهات وقد تساءل تساءل احد الاخوة حينما يسرق وزير حينما يسرق وزير من خزانة الدولة او من الاشياء اللي تحت يده في يكون له في هذا المال شبهة فلا تقطع يده والوزير اللي بيخطف ده الوزير اللي بيخطف واللي بيؤتمن على اموال المسلمين ثم ينهبها هل يكون مسلما هذا ليس مسلم وهو خائن خائن لله ولرسوله ولجماعة المؤمنين وليس له في هذا المال شبه بل هو ناهب ثالب خاطف لهذا المال لذلك اعترض. بعض الناس على حد السرقة وقالوا كيف تقطع اليد في ربع دينار وربع الدينار كان يقوم في الخمسينات والستينات بخمسة وعشرين قرش. قد يكون قد ارتفع سمنه اكثر من هذا لكن ليكن جنيه او جنيهين او ثلاثة يمكن ان تقطع اليد في مبلغ مثل هذا فواحد قال كيف تقطع اليد في ربع دينار او في مبلغ بسيط؟ مع انها لو اعتدي عليها ده واحد ضرب واحد في ايده فاشلها او قطعها فانه يدفع نصف الديه نصف الديه الديه التي تكون على النفس على قاتل النفس خطا تكون مثلا 1000 دينار اللي يصيب اليد بشلل او بقطع يدفع نصف الديه خمسمائة دينار فكيف تقطع يد في ربع دينار مع انها لو اصيدت او اعتدى عليها بيدفع من اعتدى عليها خمسمائة دينار هذه الشبهة اللي اوردها بعض الناس كيف نبعد عندما تسرق هذه اليد تقطع. هذه الشبهة فرد عليه قال له ان دي ان هي لما بيعتدى عليها وهي يد نظيفة طاهرة عزيزة فانها يدفع في ثمنها نصف مفدية خمسمائة دينار لكن لما خالت هذه اليد فاصفحت خائلة وتارقة فانها تزل وتصغر وتكون حقيرة يجب ان تقطع وان تذهب بها فقول يد بخمسمائين عسدان وديت ماذا لها قفعت في ربع دينار رب عليه وعله عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة ففهم حكمة الباري عز الامانة اغلاها يبدو أمينة لما يدفع عليها يدفع في حقها نصف الديه وزن الخيانة أرخصها فصح حكمة الباري وهكذا عندما تكون أمينة تقدر ويرتفع ثمنها الى نصف الديه وعندما تكون ذليلة خائنة ترخص وتقطع في ربع دينار في جنيهين او خمسة او عشرة في مبلغ زهيد. نكال من الله الله عزيز حكيم. ثم يقولون نحن نطبق الشريعة كن كن صدق النادي لما عليه طبق الشارع نحن نطبق الشريعة وكل حاجة. لكن لكن لا نطبق القطع والقتل والصلب يستعتر أو يتعذ بالعقوبات الشديدة القطع في السرقة يقولون إن القطع عقوبة غير إنسانية فنقول لهم ما هي العقوبة الإنسانية يقولون الحد الحد ده الحمس ده يخرج السارق متوغل في السرقة يخليه يسرق اكثر واكثر كلما حبث ووجد الراحة وهدوء البال وعدم التكلف بشيء فانه يخرج وقد امعن في السرقة يتوغل فيها ثم إن السارقين يجتمعون ويفهم بعضهم بعضا أساليب السارقة وكيف يكون الفن فيها فيخرج مجرما أكثر مما كان إن عقوبة الحد لا تفيد ولا تجد فتيلا في أنها تهذب السارق لكن يوم أن يجد أن يده ليست معه لانه سرق سرق واعتدى فانه يفكر كثيرا قبل ان يسرق ليحفظ يده مكالا من الله الله الذي يعلم ما يصلح الناس هو الذي شرع هذه العقوبة ولذلك نجد الإجرام الزاد في البلاد المتحضرة التي تقيم اقوبات بعيدة عن الاسلام ثم ان باب التوبة مفتوح لمن شاء ان يتوب فمن ثاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم باب التوبة مفتوح لمن يريد ان يتوب والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون هذا وبالله التوفيق فالسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الله عزيز حكيم نكالا من الله هذه الشدة في العكيبة امر ضروري لانها عقوبه عقاب على الجريمة فلا بد ان يكون في هذا الامر شدة وقسوه اذ كيف تكون عقوبه ويكون فيها التفاهل ولذلك نجد ثلاثه وضيع من يقول إن في هذا هذه العقوبة وحشية وقسوة تنافي في الإنسانية والمدنية وكذبوا كذبوا لأنه لا يوجد من هو أرحم في الله من الله عز وجل فهذه العقوبة في في ذاتها رحمة رحمة لهذا الفرد لانه خينما يعلم ان العقوبة قاسية وطارمة فانه يمتنع عن مباشرة جريمته يمتنع عن السلقة ورحمة بالمجتمع لان المجتمع عند ذلك يرحم من فساد هذا العابس الذي يحاول ان يعتدي على الاموال فهي رحمة بالفرد ورحمة بالمجتمع رحمة من عند الله عز وجل فهذه القسوة التي يرونها هي في الحقيقة رحمة أي و... أي اي انسان يزعم أنه رحيم أكثر من ربنا عز وجل أن زعم ذلك فهو الخارج عن الإسلام الذي يقول إن هذه العقوبة فيها قسوة ولا لا تتناسب مع الإنسانية والمدنية. فهو خارج عن الاسلام <تصفيق> فانه يزعم انه ارحم من الله انه ارحم بعباد الله من الله عز وجل وهذا كذب واستراء فالله ارحم بعباده من الوالدة على ولدها ارأيتم هذه المرأة وهي سبحة عن ولدها فعندما تجده فضمه الى قبرها فرأيتم هذه قال قال الله ارحم بعباده من هذه المرأة على ولدها اذا من الذي يتبجح فيزعم انه ارحم بعباد الله من الله عز وجل وان شرع الله فيه قسوة وفيه تجاوز للحضارة والمدنية من يقول هذا فقد كفر وخرج من الاسلام لأن النكال هذا النكال من الله عز وجل <تصفيق> إنما هو للرحمة ولضبط نظام المجتمع رحمة بالسارق او بمن يفكر في السرقة فيامتنع عن السرقة ورحمة بالمجتمع لان المجتمع سيصان من فعل هذا المفسد ويحفظ ماله وفي التدري الاول من عهد الصحابة رضوان الله عليهم مضى قرن من الزمان ولم يقطع يقطع ايدي الا اثرات قليلة لان هذه الشدة مع ضبط المجتمع منع من اقتراف هذا الاسم فتجد انه ينضي قرن دون أن يقطع الا أفراد قليلة، وهكذا يكون ضبط النظام. الحضارة والمدنيات التي يتشدقون بها ما حالها الآن؟ وقد فرضت عقوبة حبس أو السجن. ما حالها؟ إن الانسان في هذه البلاد وغيرها لا يأمن على ما في ديبت. ولا ما في سيارته بل لا يأمن على بيته فان عقودة الحدث او السجن عقودة غير رابعة فلانه يدخل السجن فيأكل ثم يخرج فيبحث عن السراء مرة اخرى لكي يجمع مالا من السرقة ونحن نشاهد هذا المجتمع وما فيه من نساسب لان العقوبة غير رادعة ثم يتشدق المتشدقون ان عقوبة السرقة هي القطع عقوبة وحشية او فيها قسوة ان كل من يقول هذا فهو كافر خرج عن الاسلام لانه لم يرضى بشرع الله ولأنه ادعى أنه أرحم بالإنسان من الله عز وجل فكانت نكالا من الله والله عزيز حكيم تبين هذه الحكمة العظيمة إن الله شرع هذه العقوبة للنكال لكي ينفتل بالسارق فينتمع عن سرقته الله عزيز حبيب لا يغالب وهو القادر على ان يقضي على هذه الجرائم لما يشرع من العقوبة والله عزيز حكيم فشريعاته سبحانه كلها بحكمة وتدبير ولا يكون حد ولا عقوبة ولا قصاص ولا اي تشريع الا بختمة بالغة من الله مكالا من الله والله عزيز الحكيم ثم تفتح باب التوبة ويجد المجرم بصيفا من النور واملا من الضياء لا يعاقب لكي يغلق الباب دونه فليس معنى إيقاع الحد به أنه فقد كل أمل لا. أن لا باب التوبة مفتوح وله أن يرجع ليكون عضوا صالحا في المجتمع فمن تاب من بعد ظلمه وأطلح فإن الله يتوب عليه والظلم ظلمات يوم القيامة فصفاته ظلم شديد والظلم عمل ايجابي شرير يعني امر ايجابي لكنه في الشر فلا بد ان يفعل امرا ايجابيا في الخليق فلا تكفي التوبة التوبة قد يرى او ينظر اليها على انها امر سلبي ندم او مكائم امتناع عن المعصية ينظر اليها على انها امر سلبي لكن لا بد من امر ايجابي في الخير كما فعل امرا ايجابيا في الشر الظلم شر فهو امر ايجابي في ثابت فلا بد من امر ايجابي في الخير ولذلك قال فمن, فمن تاب من بعد ظلمه واطلع وعطلع عمل صالحا وجاء بامر ايجابي في الخير والحق والعدل والانخواط في بناء المجتمع ليكون عدوا صالحا بد من العمل الصالح وهو الايجابي في الخير كما كان الايجابي في الشر الظلم الذي ظلمه والسرقة التي اقترفها فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله رسول رحيم فتحكم هذه المجموعة من الآيات بهيان أن الله مالك للوجود خالق للسماوات والأرض تتصرف في ملكه كيف يشاء هو الذي يجزي في الآخرة بالمغفرة أو بالعذاب حسب ما يستحق الإنسان والذي يملك أمر الدنيا لا بد أن يكون هو الذي يجزي في الآخرة فهناك ارتباط بين مالك الدنيا ومن يجزي في الآخرة الذي يملك الدنيا ويملك السماوات والأرض لا بد أن يكون هو الذي يغفر ويعذب ويجزي ويحاسب في الآخرة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير هذا وبالله التوفيق يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هذه الآية وما بعدها إلى نحو عشر آيات تقريبا تتحدث عن أخطر القضايا. وأهمها عن قضية الحكم بكتاب الله قضية التشريع والحكم والتقادم هذه القضية التي أهملها المسلمون فلن يعودوا يفكرون فيها. قضيه من اخطر قضايا الاسلام والتي لها اوثق طلبه فامر الالوهيه والربوبيه قضيه الحكم والتشريع والايات تبين ان الحاكم اذا حكم بما انزل الله فهو الايمان فهو الايمان الذي يصدر عن قلب واع مطمئن، فاذا لا امن امن بالله عرف ان له سبحانه الحكم والتشريع بين عباده وان ان يحكم بغير ما انزل الله فقد بيّنت هذه الايات انه الكافر الظالم الفاسق <تصفيق> ذلك ان الامر ان كفر او ايمان فانا جاهلية او اسلام فانا تشريع من عند الله او هوى فاذا ما اتبع الانسان الله عز وجل كان الايمان وكان اقتذام التشريع واذا ما ترك الحكم بكتاب الله كانت الجاهلية وكان القصر وكان الهوى لان الانسان اذا ترك حكم الله اتبع الهوى اتبع هواه هوى نفسه هوى عائلته وقبيلته هوى قومه هوى الاتجاه الذي هو منه فاذا ما شرع حزب او هيئة او جماعة او مجلس فرد او جماعة فتشريعهم ان يكون وفق الهوى، وفق الاتجاه الذي هم منه تصونون انفسهم ويحمونها واذا ما شرع الله فإنه الحق والعدل فإنه التساوي بين الناس لأن الله رب الجميع فتساوي عنده الناس فيحكم بينهم بما يصلحهم وهو الخالق العليم بمن خلق اذا الامر لا توسط ليس هناك وسط الا الشريع عند الله وانا هو انا اسلام وانا جاهلية ان ان تخرج مزجا تقول ان هذا هو التشريع فتأخذ شيئا من ورد في الشر <تصفيق> وشيئا من عند الناس وتخرج منزوجا يحكم به فهذا مضاف الى الهوى وليس من قبيل التشريع الذي من عند الله لا بد ان ينتزل ما جاء من عند الله كاملا وان يؤخذ منه شيء ويترك منه شيء ولا بد ان يكون هذا التشريع فخذه وانكراد متمم به ومذعن ألا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ليس هناك وسط بين الأمرين فإن أن نلتزم بشرع الله وإن أن يكون الهوى شغل المجالس بأهوائها ومروا لها تؤيد جماعة أو حقومة أو اتجاها فيكون هو الهوى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون <تصفيق> فإذا لم تتبع الشريعة فأنت متبع لاهواء الذين لا يعلمون وهكذا اتضح الأمر في ما بينه الإسلام إن أن يحكم الناس بشرع الله فإلا أن يكون الهوى إن أن يلتزم النظام الإسلامي فإلا أن تكون الجاهلية الجاهلية التي مضت والجاهلية التي يعيشها الناس اليوم والحاكم <تصفيق> الذي يحكم بما أنزل الله فهو المسلم المؤمن المتبع لشرع الله والذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو الكافر الظالم الفاسق كما بينت هذه الآيات والمحكومون ايضا عليهم اكبر المسئولية فهم انا ان يقبلوا شرع الله ويرضوا عنه فهم المؤمنون فانا ان يرفضوا شرع الله ولا يقبلوه فهم الذين حكم عليهم القرآن احتاجوا وما أولئك المؤمنين، ويقولون آمنا بالله ورسوله وعفانا، ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك المؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، فالمحكومون لا بد أن يقبلوا شرع الله، فيكونون مؤمنين. وإلا أن يرفضوا شرع الله فما هم بمؤمنين يبقى خارجين عن الإيمان والذي يرضى بشرع الله عز وجل ويقبله يكون مؤمنا فأنه قبل ما جاء من عند الله والذي يرفض شرع الله يكون كافرا فكثير من الناس يشغلون عن هذه الحقيقة ولا يفكرون فيها فيظنون أن الإسلام صلاة وزكاة وصوم ثم يأتون يوم القيامة فلا يجدون أنفسهم من جماعة المؤمنين ذلك انهم فقدوا الايمان يوم ان رفضوا شرع الله فقدوا الايمان يوم ان ابتعدوا عن الحكم بكتاب الله ولم تهمهم هذه القضية ان هذه القضية قد نسيناها كثيرا وانترفنا عنها وكأنها ليست قضية معروضة في كتاب الله وكأن الآيات التي وردت فيها غير محسوبة من القرآن إن هذه القضية يجب أن تشغلنا كثيرا وأن ننتبه إليها فإن مخالفتها تخرج عن الإيمان دون أن يشعر الإنسان فيكون غير مؤمن وغير المؤمن هو الكافر وهو المنافق. فالقرآن يثبت هذا ويبينه والناس في غفلة عن هذا الامر يظنون بالعبادة في بعض ركعات او صيام بعض ايام انهم قل ادوا ما عليهم نحو دينهم والقضية الخطيرة الكبيرة قضية الحكم والتشرية قضية متوقة منسية انصرف الناس عنها ولم يعودوا يهتمون بها فيجدون عملهم قضاع ويجدون جهدهم قضاء ولا يعطلون من امر الدين شيئا لانهم خرجوا عن الدين حين تركوا هذه القضية ولم يقوموا نحوها بالواجب الذي كنفوا به إنا إيمان وإنا كفخ إنا إثم وإنا جاهليّة إنا شر الله وإما الهوى وليس هناك وسط فإن أن تقبل أو ترفض فإذا قبلت فتكون مؤمنا وإذا رفضت فما أنت بمؤمن وعلى الذين يرفضون أن ينتمهوا الى هذه الحقيقة حتى يعلموا عدم ايمانهم فيتوبون الى الله توبة نصوحة ويرجعون الى الايمان بشرائطه ومنهجه ونظامه هذا وبالله التوفيق وقل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ان قضية الحكم والتشريع من اخطر القضايا واكبرها واضخمها ذلك انها تتصل بموضوع الألوهية والربوبية، بل انه هو نفسه وهو ذاته، نفس الموضوع وذاته، فقضية الألوهية والربوبية لله هي قضية الحكم والتشريع من عند الله، إن القضية واحدة وليس هناك فصل. بين أن يعترف ويقر الإنسان بألوهية الله وربوبيته وبين أن يعترف ويقر بحق الله عز وجل في الحكم والتشريع العباده ليست القضية مختلفة ولا متغيرة إنما هي هي فالذي يؤمن بالله إلها وربا وملكا وخالقا بد ان يؤمن بان الله هو الذي يحكم بين عباده وهو الذي يشرع لهم ما يحتاجون اليه القضية واحدة ومع ذلك يغفل الناس عنها يغفل الناس عن اجزاء منها ويؤمنون بأجزاء فيها كيف يكون ذلك كيف تؤمن بالله ربا ولا تؤمن بالله حكما عجلا كيف تؤمن بالله إلها وقالقا ولا تؤمن بالله مشرعا لعباده ما يحتاجون إليه لماذا يجزء الناس طضية واحدة ثم هم يظنون انهم قد صلوا وصاموا وحجوا ثم لا تفكرون في قضية الحكم والتشريع لله لا يفكرون فيها ولا يتحدثون عنها